الحمد لله تعالى نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من ش ر و ر أ ن ف س ن ا و نسيات أ ع م ا ل ن ا ما يهدي الله فلا مضلل ه و م ن يضلل فلا هاديل ه و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و ح د ه لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسول ه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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثات ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار أ م اما بعد ح ي ا ك ل ل تعالى ه جميعا و بعد ا ر ك فيكم ف و ن بكم و ز ا ك م علما وحلما ا ل ي و م إ ن شاء الله تعالى مع ا ل م ح ا ض ر ة ا ل أ و ل ى في شرح اصول ا ل س ن ة ل ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى ونفع بعلمه وقد انتهيت في المره ا ل م ا ض ي ة الأربعاء الماضي من شرح متن ا ل ث ل ا ث ة أ ص و ل و ا ل ق و ا د ا ل أ ر ب ع لشيخ ا ل إ س ل ا م المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى و اقترحت أ ن ن ب د أ في شرح هذا المتن المبارك وهو أ ص و ل ا ل س ن ة ل ل إ م ا م أ ح م د الذي هو ع ق ي د ة السلف الصالح ر ض و ا ن الله عليهم لما في هذه ا ل أ ص و ل من بيان واضح لمنهج السلف الصالح أ ص ح ا ب الحديث أ ص ح ا ب السنن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيها آ ل وسلم ه و من الفوائد والعلم الجم مع ق ل ة الفاظها تحوي و ص و ل ا ر ا س خ ة يحتاج إ ل ي ه ا كل مسلم و م س ل م ة لحياتهم حتى يحققوا التوحيد الخالص و إ ق ا م ة الشرائع فكانت هذه ا ل أ ص و ل التي ذكرها ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله أ ص و ل ا م ن ه ج ي ة تاصل المسلم وتمنعه من الوقوع في البدع والاهواء والضلال إ ذ ا حققت هذه ا ل أ ص و ل أ ص ب ح ت على خير إ ن شاء الله تعالى فهي م ه م ة جدا واعتنى بها كثير من أ ه ل العلم و ا ل س ن ة هي ا ل ع ق ي د ة لذلك نرى أ ن كثير من أ ه ل العلم يسمون ا ل س ن ة ا ل ع ق ي د ة أ و يسمون ا ل ع ق ي د ة ا ل س ن ة لذلك نرى مصنفات كثير ة تسمى ب ا ل س ن ة وعندما نتصفحها نجدها تتكلم عن أ م و ر العقائد ومن ذلك كثير كهذه اصول ا ل س ن ة ل ل م ا م أ ح م د وهناك ا ل س ن ة لابنه عبد الله وهناك ا ل س ن ة ل ل ل ك ا ء و ا ل س ن ة للبربهاري وغيرهم كثير يصنفون مصنفات باسم السنه ة ويرادوا ب ا و ص و ل ا لاتقاد ع او ا لعقيد ة لان ا ل س ن ة و ح ي من عند الله عز وجل و هي من كلام النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و المعروف و ان ا ل س ن ة عند اهل العلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم من ق و ل او فعل او تقرير و ا د خ ل بعضهم ا ل ص ف ة سواء كانت خ ل ق ي ة أ و خ ل ق ي ة ف ا ل س ن ة هي الحديث بخلاف ا ل أ ص و ل ي ي ن الذين غايروا بين ا ل س ن ة والحديث واصطلحوا على ا ل س ن ة ب أ ن ه ا ما إ ذ اذا فعلها العبد يثاب و إ لم ي فعلها العبد لا يعاقب لكن ا ل س ن ة هي الحديث كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كانت ا ل س ن ة هي الاعتقاد ل أ ن النبي أ و ح ي ب ا ل ع ق ي د ة الله تبارك وتعالى أرسله إلينا ليعلمنا التوحيد فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ن ذ ا ر ة عن الشرك ويدعو إ ل ى توحيد الله تبارك وتعالى هذه هي ا ل س ن ة لذلك لما نرى مصنف يذكر فيه أ ن ه أ ص و ل ا ل س ن ة أ و كتاب ا ل س ن ة أ و غير ذلك فهو يراد به أ ص ل واحد وهو توحيد الله تبارك وتعالى وهذه ا ل ق ض ي ة التي خلقنا من أ ج ل ه ا كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت ا ل ج ن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون فهذه ا ل غ ا ي ة من خلق ا ل ج ن و ا ل إ ن س أ ن يعبد الله تبارك وتعالى حق ا ل ع ب ا د ة وكما سيمر معنا في هذه العقيده ة أو ذ ا المتن سنرى ا ل أ ص و ل التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه من الاعتقاد وغير ذلك من ا ل أ م و ر وقبل البدء في هذه ا ل أ ص و ل لابد من م ع ر ف ة ت ر ج م ة م و ج ز ة عن الإمام، امام ل إ إ م اهل م أ ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة رحمه الله تبارك وتعالى أ ح م د بن حنبل وهو غني عن التعريف يعرفه السني والمبتدع يعرفونه ب أ ن ه إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة الذاب عن س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم القائم على شرع الله عز وجل الذي كان حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى و س ن ة نبيه صلوات الله وسلامه م عليه الذي امتحنا في م ح ن ة خلق ا ل ق ر آ ن والتي ثبت عليها وهو إ م ا م كبير فلابد من عرض ت ر ج م ة له س ر ي ع ة حتى تكون ذلك أ و يكون ذلك طريقا ل م ع ر ف ة من هو هذا الامام وهو كما اقتبست بعض الاقوال من الامام الذهبي كما في سيره وتوسع رحمه الله في ترجمته بعزوه ل الرجال الثقات في النقل فذكر ب أ ن ه هو ا ل إ م ا م حق ا وشيخ ا ل إ س ل ا م صدقى أ ب و عبد الله أ ح م د ا بن محمد بن حنبل ا بن هلال ا بن أ س د ا بن إ د ر ي س ا بن عبد الله بن حيان ا بن عبد الله بن أ ن س بن عوف بن قاصق بن مازن ا بن شيبان ا بن ذ ه ل ا بن ث ع ل ب ة ا بن ع ك ا ب ة ابن صعب ا بن علي ا بن بكر ا بن وائل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أ ح د ا ل ا ئ م ة ا ل أ ع ل ا م هكذا ساق نسبه ولده, ولده عبد الله واعتمده أو و اعتمد هذا النسب الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخه رحمه في قال صالح وهو ابن أ ح م د بن حنبل قال لي أ ب ي ولدت في ربيع ا ل أ و ل س ن ة اربع وستين ومئه ة بارك ل ل قال صالح ج ا ء بابي حمل من م ر فمات أ ب و ه شابا فوليته أ م ه ف قال عبد الله بن الله أ حنبل م وأحمد د ب أ ي خيثمة و د في ربيع الآخر قال حنبل قال سمعت أ ب ا عبد الله يقول طلبت الحديث س ن ة تسع وسبعين, وسبعين فسمعت بموت حماد بن زيد و أ ن ا في مجلس هشيم فرحمه الله ب د أ طلب العلم وهو ابن خمس عشر س ن ة الإمام احمد ب ن حنبل ب د أ طلب العلم وهو في سن خمس عشر س ن ة في العام الذي مات فيه مالك الامام مالك ا بن انس وحماد بن زيد وكلاهما إمامين أو امامان وسمع من خلق كثير الامام أحمد بن حنبل خلق الحديث احمد سمع من سمع بن كثير اي سمع الحديث وهذه س ن ة ا ل م ح د ث ي ن أ ن يسمع يسمعوا ا ل أ ح ا د ي ث من شيوخهم فسمع من إ ب ر ا ه ي م بن سعد و هشيم بن بشير و عباد بن عباد المهلب ي و م ع ت م ي ر بن سليمان ا ل ت ي م ي و سفيان بن ع ي ي ن ة الهلالي و أ ي و ب بن ا ل نجار و يحبن أ ب ي زائد ة و علي بن هاشيم بن البريد و غيرهم الكثير وحدث عنه البخاري البخاري أ ب ا عبد الله حدث عنه بحديث و ا ل إ م ا م البخاري أ خ ذ عنه كثير وكان يعرض عليه ا ل أ ح ا د ي ث ولكن لم يخرج له الإمام البخاري وهذا مجاله الكلام الآن وأيضا أيضا ليس روى في صحيحه شيء وهذا ليس مجاله الكلام عنه الآن وأيضا روى عنه أيضا أحمد بن الحسن حديثا في المغازي بن في وحدث عنه مسلم و أ ب و داود ب ج م ل ة و ا ف ر ة وروى أ ب و داود والنسائي و ا ل ت ل م ذ ي وابن ماجه ع ع الرجل ن وحدث عنه أيضا ولداه صالح وعبد الله نسمع صالح عن ه ولداه الله أيضا صالح ودائما وعبد نسمع ر و ا ا ي ت ص ا ل ح عنه أبيه وعبد الله عن أبيه وابن عمه حنبل بن إ س ح ا ق وشيوخه كثر منه م عبد الرزاق رحمه الله وحسن ا ل بن موسى ا ل أ ش ي ب وابو عبد الله الشافعي و ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله لم يكن يسميه دائما ولكن يقول حدث للثقة وحدث عنه أيضا علي بن المديني صالح الحواري يسميه دائما معين ودحيم وأحمد بن صالح وأحمد يكن أيضا ويحيى عنه بن بن بن بن حدث وحدث أبي الحواري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم وذكر عن ابن أ ب ي حاتم رحمه الله قال أ خ ب ر ن ا أبو و زرعة والإمام ابو ل إ م م ا أ ز ر ع ة كان دائما مع ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تبارك وتعالى حتى قال الإمام أبا زرعة إن الإمام إن أحمد زرعة يحفظ أ ألف ألف ل فقال ألف ف حديث ي كيف ل له ذلك عرفت ف ق دارسته ا ل أ ب و ا ب أ ي تذاكر فعد عليه الاحاديث أ ح د عد ي عليه ث ل ا أ التي ذكرها ا ل إ م ا م أ ح م د فتجاوزت أ و وصلت إ ل ى مليون حديث منها أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة وغيره ذلك في صوت أخوة طيب الحمد لله وله او اهل العلم ذكروا ه ي ئ ة الامام قالوا بانه كان شيخا مخضوبا اسمر شديد ا ل س م ر السمرة, السمرة وقيل عنه ايضا كان حسن الوجه رايت ابا ه غ ل ا بيضا ورأيته م عبد ت رأيت م المروذي ا إزار وقال وعليه أ ا ع ب الله إ ذ ا كان في البيت عامه, عامة جلوسه متربعا خاشعا ف إ ذ ا كان برا لم يتبين منه ش د ة خشوع وكنت أ د خ ل والجزء في يده يقرا أ ه ذ كان وذكر بكر كتابه حال الإمام الله الخلال أخلاق قال لا صالح ابن أحمد وهو حفيد الإمام الله بن رحمه أحمد أحمد حفيد أحمد رحمه مجلد علي أم زهير وهو وهو أبو في قال تزوج جدي ع ب ا س ة بنت الفضل من العرب فلم يولد له منها غير أ ب ي وتوفيت فتزوج بعدها ر ي ح ا ن ة فولدت عبد الله عمي ثم توفيت فاشترى ح س ن ا فولدت أ م علي زينب وقيل و والحسين توأما ومات ل الحسن د ت ب ر ب والدتهما ثم و د سعيدا ت وقيل كانت و ا ل د ة عبدالله عوراء وقامت معه سنتين وقيد ذلك من أ م و ر ه وحياته انا اذكر يعني بعض او ج م ل ة من اموره سريعا حتى لا يطول الوقت والامام الذهبي رحمه الله يعني جاء باكثر من خمسين ص ف ح ة او يزيد في ترجمه ة الامام وكما قلت وكما ان ل العلم وكثير غ ي ر من أ ه ل العلم قالوا ب أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د بصري يعني ولد في ا ل ب ص ر ة من العراق و أ ه ل العلم كانوا يعرفونه ويعرفون قدره وعلمه وعباس الدوري رحمه الله وهو إمام قال سمعت أ ب ا عاصم يقول لرجل ببغدادي من تعدون عندكم اليوم من أ ص ح ا ب الحديث أي عندكم في عندكم بغداد قال عندنا أ ح م د بن حنبل ويحيى بن معين و أ ب و خ ي ث م ة والمعيطي والسويدي حتى عد له ج م ا ع ة ب ا ل ك و ف ة أ ي ض ا و ب ا ل ب ص ر ة فقال ابو عاصم قد رأيت جميع ما من ذكرت وجاءوا إلي ولم أ ر ى مثل ذاك الفتى يعني أ ح م د بن حنبل وكان له من العلم الشيء الكثير وكانوا يعرفون عليه ذلك لحرصه وفقهه وغير ذلك وروي عنه أ ي ض انه أ قال أ خ ذ ن ا هذا العلم بالذل فلا ندفعه إ ل ا بالذل وهذا صدق العلم يؤخذ ب ا ل ص ع و ب ة والعلم ليس فيه شيء سهل كما مالك كله تبارك عليك الإمام رحمه عندما العلم العلم قال الله قال فقال الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة سئل هل سهل صعب في شيء فالامام أ ح م د رحمه الله تعلم و أ خ ذ هذا العلم بالذل أ ي حتى يصل إ ل ى مراده من العلم فالعلم لا يستطاع ب ر ا ح ة الجسد كما قال يحيى بن أ ب ي كثير رحمه الله عند مسلم فالإمام يقول طلبنا العلم أ و أ خ ذ ن ا هذا العلم بالذل فلا ندفعه إ ل ا بالذل من أ ر ا د أ ن يتعلم يصبر ويذل نفسه للعلم حتى يحصله فمن أ ع ط ى العلم بعضه لم يعطه شيء و إ ن م ا العلم تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه والعلم لا ينال كلك لا ف ي يوم و ل ي ل ة و إ ن م ا بالسهر وطول الليالي و أ ي ض ا روى ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ق ل سمعت أ ح م د بن حنبل وسئل عن عليكم واكيع من نكتب في طريقنا بهناد وبسفيان بن واكيع وبمكة عمر بن ابن أبي في فقال وعن إ ي ي ا تكتبوا ك م أن ي عن احد من اصحاب الاهواء قليلا ولا كثيرا عليكم باصحاب ا ل آ ث ا ر والسنن وهذا من حرص الشيخ رحمه الله على عنها عدم العلم المبتدعة السنة والذب عنها في عدم أخذ العلم من المبتدعة وأصحاب الأهواء وأصحاب وهذا من أخذ في الشيخ أصل لا يجوز أ خ ذ العلم من من عرف ببدعته أ و ب أ ن ه من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء أ و البدع و إ ن م ا يطلب العلم من أ ص ح ا ب الاثار آ ث ر والسنن الذين يتكلمون الذين ا ي ب أ ح د ل صلى الله عليه وسلم ن ب ي ي و س و وأصحابه ن كان نعم على عليه ما وذكر الحاكم رحمه الله قال حدثنا أ ب و علي الحافظ سمعت محمد بن مسيب قال سمعت ذ ك ر ي ا ذ ك ر ي ا بن يحيى الضرير يقول قلت ل أ ح م د بن حنبل كم يكفر الرجل من الحديث حتى يكون مفتيا كم يكفر الرجل من الحديث حتى يكون مفتياً وجاءت رواية على ما أذكر من مفتيا ما الحديث رواية الرجل وجاءت على حتى حتى يكون محدثا يكون قال يكفيه مئة مئة ألف أي ألف أن قال لا إلى أن قال فيكفيه حديث خمسمائه الف حديث قال ا لا هل الرجل حتى يصبح مفتيا أ و محدثا بهذه ا ل أ ل ق ا ب أ و بهذه المصطلحات هل يكون حافظا لمائه ة مائة خمسة ألف ألف أو الذين الآن آلاف آلاف ل ل يحفظ حديث حديث حديث حديث ينظر من ا عشر م الف س ت ع ا ن فيقول يكفيه مائة أ حديث قال لا وهناك نسخ في خلاف ما ذكره الذهبي رحمه الله في سيره ذكر مائتي الف حديث قال لا قال ثلاثمائه الف حديث قال ه لا يكون ي بذلك م ف ت أ و محدثا قال أ ر ج و يعني يرجو أ ن يكون ذلك و إ ن يكون هذا ا ل أ م ر فيه شك أ ن يكون مفتيا فهذا لعظم هذا العلم والحرص عليه وبيانه و أ ه م ي ت ه فلا بد من م ع ر ف ة هذه الامور وأعظم ما وقع للإمام رحمه الله صار يضرب بها ا يضرب ل م ث ل ل ع ي ك م الامام س ل ورحمة ل ل ه و س ي احمد ل إ م م ا أ رحمه الله ب إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة بسبب هذه ا ل م ح ن ة التي وقعت له م ح ن ة خلق القران والله تبارك وتعالى أ ع ط ا ه من اليقين والصبر ما نال به ا ل إ م ا م في الدين وجعل إ م ا م ا وهذه ذكر أو ذكر منها أ م و ر ا ل إ م ا م الذهبي رحمه الله الحافظ يعني يعني نذكر كلاما سريعا فيها و أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله قال ب أ ن ا ل ق ر آ ن ليس مخلوق و إ ن ه كلام الله ولكن من ظهر من من الذين ظهروا بتسلطهم على الشيخ او ضعف ايمانهم او غير ذلك الذين قالوا ان ا ل ق ر آ ن مخلوق فظهر ا ل م أ م و ن وكانت هذه يعني هذه سؤال لفظه محدث ذكرها أ ه ل العلم أ و أ ه ل الحديث لكن ا ل آ ن لا يطلق على أ ح د محدث أ و حافظ مثلا و إ ن م ا هناك من العلماء أو لأنه غير ذلك لأن م ص ط ل ح اهل ت أ الحديث من الحافظ المحدث ا ل ث ق ة أ و غير ذلك لها شروط وكل معروف فالامام رحمه الله لما تكلم عن ذلك ذكر عنده حديث عرف منه صحته من ضعفه وعرف علله ا ل أ ن ه كلما كثرت ا ل أ ح ا د ي ث التي يحفظها الشخص كلما عرف طرق ا ل أ ح ا د ي ث و م ع ر ف ة ما يدور فيها لذلك المام علي رضي الله عنه علي بن المديني قال الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه والأئمة الحذاق إذا يجمع عنه رضي يتبين طرقه خطأه بن وأحمد بن حنبل وغيرهما كانوا ا اذا عرض عليهما حديث جالوا بتفكيرهم وهم حفاظ أ ي يحفظون ا ل أ ح ا د ي ث فيعرفون علل الحديث دون النظر إ ل ى الكتب وهذا لا نجده الان آ ن و ه ذ لا ل ا يوجد آ لأنهم الله تعالى أعطاهم حافظة قوية ووهابهم هذه تبارك حافظة قوية ا ل ص ف ة وليست على عهدنا الان فلذلك كان الامام احمد حريصا على ذكر هذا الامر نعم طيب فاذكره طيب ان شاء الله نتكلم في آخر المجلس إن شاء الله الإمام الذهبي رحمه الله قال في السير رحمه في وفي آ خ ر زمن ا ل ص ح ا ب ة ظهرت ا ل ق د ر ي ة ثم ظهرت ا ل م ع ت ز ل ة ب ا ل ب ص ر ة و ا ل ج ه م ي ة و ا ل م ج س م ة بخرسان في أ ث ن ا ء عصر التابعين مع ظهور السنه ة و أ ل ه ا إلى بعد المائتين بعد ف ظ ه ر ا ل م م متكلما أ و وكان ن الخليفة ذكيا ل ه نظر في ا ل ل فاستجلب كتب الأولين م ع ق و كتب وعرب حكم اليونان أي العربية جعلها باللغة العربية وقام في ذلك وقعد و خ ب ووضع ورفعت ا ل ج ه م ي ة و ا ل م ع ت ز ل ة رؤوسها بل و ا ل ش ي ع ة فإنه كان كذلك وآل به الحال إ ل ى أ ن حمل ا ل أ م ة على القول بخلق القران آ ن ه ذ هو و ا ل م م أ الأول وامتحن العلماء فلم يهمل وهلك لعامه وخلا بعد شر وبلاء في الدين ف إ ن ا ل أ م ة مازالت على أ ن ا ل ق ر آ ن العظيم كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله لا يعرفون غير ذلك حتى نبغ لهم القول ب أ ن ه كلام الله مخلوق مجعول و أ ن ه إ ن م ا يضاف إ ل ى الله تعالى إ ض ا ف ة تشريف كبيت الله وروى ن ن ا الله ق ف ك ل م ك احمد بن إ ب ر ا ه ي م الدوارقي عن محمد بن نوح ان الرشيد قال بلغني أ ن بشر بن غ ي ا ث المريسي يقول ا ل ق ر آ ن مخلوق فلله على فقال الذهبي رحمه الله ثم ان المامون نظر في الكلام ونظر وبقي متوقفا في الدعاء الى بدعتي وقال ابو الفرج بن الجوزي خالطه قوم من المعتزله فحسنوا له القول بخلق ا ل ق ر آ ن وكان يتردد ويراقب بقايا الشيوخ ثم قوي عزمه ثم قوي عزمه نعم وامتحن الناس و روى الذهبي رحمه ا ل لنا ه أيضا ع ب ن أكثم ق ا ل ق ا ل لان ل م أ م و ن لولا مكان ا يزيد بن هارون ل أ ظ ه ر ت أ ن ا ل ق ر آ ن م خ ل و ق فقال بعض جلسائه يا أ م ي ر المؤمنين ومن يزيد حتى يتقى قال ويحك اني أ خ ا ف إ ن أ ظ ه ر ت ه فيرد علي فيختلف الناس فتكون ف ت ن ة وانا اكره ا ل ف ت ن ة فقال الرجل فانا اخبر ذلك منه طيب في صوت <تصفيق> صوت وانا اخوة حي قال ويقول فان ل على ل كذبت امير ا ي امير المؤمنين ن كذبت كذبت أمير المؤمنين أمير المؤمنين يعرفونه فإن كنت صادقا فاقعد فاذا اجتمع الناس في المجلس فقل قال فلما ان كان الغد ا ج ت م ا فقام فقال كما ق ا ل ت ه فقال ي زيد كذاب ك ذ ب ت على أ م ي ر المؤمنين إ ن ه لا ي ح م ل ا ل ناس على م ا ل ا يعرفونه وما لم يقل به أ ح د قال فقدما وقال امر ي المؤمنين كنت أ ع ل م وقص علي ه ق ا ل و ي ح ك يلعب بك فقال صالح بن أ ح م د سمعت أ ب ي يقول لما دخلنا على إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م ل ل م ح ن ة ق ر أ علينا كتاب الذي صار إ ل ى طرطوس يعني ا ل م أ م و ن فكان فيما قرا علينا ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء فقلت وهو السميع البصير قال صالح ثم ا م ت ح ن ا الى ق و ووجه م بمن امتنع إ ل الحبس ف أ ج ا ب القوم جميعا غير أ ر ب ع ة أبي ومحمد بن نوح والقوارير والحسن بن حماد سجاد سجاده ثم أ ج ا ب هذان وبقي أ ب ي ومحمد في الحبس أ ي ا م ا ثم جاء كتاب من ط ر ت و س بحملهما مقيدين زميلين وذكر أ ي ض ا عند طبران ي قال وكان أ ح م د بن حنبل قد أ ح ض ر فلما ر أ ى الناس يجيبون وكان رجلا لينا فانتفخت أ و ج ا د ه و أ و داجو وحمرت عيناه وذهب ذلك اللين فقلت إ ن ه قد غضب لله فقلت أ ب ش ر حدثنا ابن ف ض ب وحكي ا الوليد ابن الله ابن ابي ب عبد ن عن عن كان من فضيل جميع سلمة قال ص ا الله صلى الله ب رسول صلى عليه ان احمد قيل له ايام ا ل م ح ن ة يا ابا عبد الله ا و ل ا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل قال كلا إ ن ظهور الباطل على الحق ان تنتقل القلوب, أن تنتقل القلوب من الهدى إ ل ى الضلاله وقلوبنا بعد ل ا ز م ة للحق ويعني الكلام في القصة يطول وذكرها الإمام رحمه الله بطولها والكلام في يسعني الكلام القصة الإمام الله لا رحمه أ ذ ك ر باقي ا ل ق ص ة وذكر صالح بعد ذكر كلام الذهبي رحمه الله قال أ ب ي فلما صرنا إ ل ى ذ اذان ن ت ب ل د ة م ش ه و ر ة قال ورحلنا منها في ج وفتح الليل و ف لنا بابها إ ذ ا الرجل قد دخل فقال ا ل ب ش ر ج قد مات الرجل يعني ا ل م أ م و ن قال أ ب ي وكنت أ د ع و الله أن ل ان أراه إلى آخر إلى هذا ي ع ي حتى ا لا و ق ت ل يمر ف ك ل ن اراه ي ع ف ك ل ن يعرف القصة وصالح ابن أ ب ي احمد بن حنبل رحمهم الله روى ح م م ه الله ر عن أ ب ي ه بعد المحنه ولكن لم يروي عن أ ب ي ه قبل المحنه كما ذكر ذهبيه رحمه ا ل ل فالإمام رحمه الله ه رحمه ه بسبب ذ ه المحنة حتى ي رحمه الله ا ا له ل ب ن ج ن الله وثبته ا تبارك تعالى عليها كان ذلك الذي جعله إماما في الدين ذلك جعله في والدين بالصبر واليقين نال ا ل ا م ا م ة في هذا الدين فجعل امام اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة رحمه الله تبارك وتعالى فان شاء الله تعالى سنبدأ في شرح هذه الاصول كما بينت مدارها في أول المحاضرة إن شاء الله تعالى من المرة القادمة وسيكون ش ر ح ا موسعا المتن صغير ما يقرب من أ ر ب ع ورقات ولكن س أ ش ر ح عليه ش ر ح موسعا إن ش ء ان ل ل تعالى ل ه أ هذه أهل تفهم لابد أن تدرس وهذا أصل لا يجوز أن نغفل عنه عقيدة والجماعة يجوز بد بد تدرس السنة أن أن أصل أن لا لا لا نغفل إن شاء الله عز وجل وهناك شروح ل كثيرة ك ت ا ب ا ل س ن ة للامام احمد رحمه الله آآ لكن ن ع ما لكن م يحضرني ا ل آ ن اسم شرح هناك شرح للشيخ ربيع وشرح للشيخ راجحي وما أ ذ ك ر من شرحه آ خ ر لكن شروح ق د ي م ة عليه ما يحضرني شروحات الان والله مستحب فإن المستحيل ن ا المادة ف ت ة خ ر ن ونستفيد منها إن ا شاء الله تعالى ويتقبل الله من منكم و م ن بهذه ا ل د ر ا س ة ان شاء الله عز وجل بارك الله فيكم ونفع بكم والحمد لله رب العالمين موعدنا إن شاء الله تعالى في القادم في نفس الموعد مع موعدنا مع الاصول وجل وغدا تعالى الاربعاء عز بداية ان نفس ان النخبة شاء الله شاء شرح شرح الله هذه في في ن خ ب ة الفكر في م ص ل ح أ ه ل الأثر في نفس الموعد بإذن الله عز وجل بارك الله ا وجل ل في نفس فيكم و عز بإذن ح م د لله رب اهل ل ل ل ل ع ا سبحانك ا م ي ن م وبحمدك أشهد الاثر إ ل س ك وبارك عليكم وأتوب وصلى وسلم نبينا إلي الله على وعلى آله وصحبه وسلم والسلام وصحبه الله محمد ورحمة